ثم بعثنا من بعدهم نوسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال نوسى يا فرعون إني er-rabbil alamin